اسم الاب والابن والروح الخدس الاله الواحد امين احمد خليل بعد اربعة ايام على ازواء الالام وعيز اكلمكم الالم انا عن ازواء الالام انا اكلمت عن ازواء الالام في الاسكندرية كلام أنه أؤمن به غير الكلام الذي علمت في الإسلام ليد عسى أن تؤمن بأبيك السيد المسيح تألم كثيرا. الألام ما فقط في أسبوع الألام بل يوز ولادته وولد في عز الشتاء والدنيا بلد وما فيش أغطية وبعدين هيرودس قرر أن يقتل كل الأطفال فأضطر أن يهرب إلى مصر يعني كانت ألام من أولها وعاش حياة كلها ألم في بيت فقير وقيل عنه إنه لم يكن له أين يسند رأسه لم فيش مكان وعاش بدون وظيفة رسمية وعاش فيه منغرصات ومؤامرات من قادة اليهود وخصوصا من الكهنة الكتب والفريسيين وسط اتهامات باطلة كثيرة فقالوا عنه انه مجدف وانه ضال وانه مضل وانه بدعلى جلول يخرج الشياطين الخطاة وإن أقوله شديد هم وقبل له ليس حسن كل ما إنك شانوري وبك شيطان يعني إهانات كثيرة تعهد به والكتاب يقول إن جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله ولكن أسبوع الألام كان أكثر الأيام سوءا عليه من جهة الألم والعجيب أن السيد المسيح لما تألم قدس الألم بألمه قدس الألم فأصبح الألم شيء مقدس لذلك يقول الرسول بولس إن الألم نهبة من الله يقول من جهة المسيح وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا من أجله يعني الألم من أجله أظهره نهبة وهبنا الله من الله لأن وراء أهل الأكاليل والصبائد روحية كثيرة ويقول بطرس الرسول إن تألمتم من أجل البر فطباكم ويقول الرسول أيضا إن كنا نتألم معه فأيضا نتمجد معه فالألم مربوط بالنجد وبالطوبة ومن الخير لنا أن نتألم هنا مثل العازر المسكين خير من أن نتمتع مثل غميل هذا وما أجمل ما قاله الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي بيقول ومتعت بالألم العطري وأنبغ ما في الحياة الألم الإنسان لما يكون يتألم تكون نفسه صافية أكتر من غيره لما يكون متنتع ومبسوط بينسى ربنا وينسى نفسه يمشي في الأرض ولاء لكن في الألم نفسه تصفو ويعرف الأمور على حقيقتها بالأكثر ولذلك المريض اللي قاعد في المستشفى وخصوصا في الانتنسف كير تلاقي قلبه مع ربنا أكثر من غيره اكتر من نفسه لما ما كانش مريض والناس اللي بيصابوا بامرات خطيرة يبدو ان لا شفاء لها طبعا كل حدره الشفاء بنامت ربنا هؤلاء بتكون نفسيتهم اكثر صفاءا وقربهم لله أكثر وفي أسبوع الألام نحن نشترك مع الرب في ألامه كما قال الرسول لأعرفه وقوة قيامتي وشركة ألامه فنتألم معه ونتألم لأجله ونمجده في ألامه. ازاي نمجده في ألامه باللحنة اللي بنقوله بالصلاة في الكنيسة لك القوة والمجد والبركة والعز يا عنا ميل الله سوق من بي هو من تزون من بي أمانه شئني نتابع المسيح في هذا الاسبوع ونحن نغني له هذه الأجود كثيرون قد تركوه حتى تلميذوا خافوا مشي والشعب القلب انقلب عليه وبقى يقول أسلطه أسلطه الشعب اللي هو كان من قبل كتير وشفى مرضاه وأقام موتاه وصنعناه أعجيب الكل تركوه أما نحن في أسطلعف. هؤلاء الأبرياء من تلاميذه تلميذه وواستخيان الشعب والخادر نقول له نحن لم نتركك يا رب نحن معك في كل وقت ونحن نعرف من أنت أنت لليك القوة والموت والبركة من أكثر الناس الذين تركوه يهوز الميز العجيب أن يهوز هذا كان الرب قد عمل معه جمايل كثيرة جدا أولا اختاروا الميز له. فصاروا واحدة من الاثنى العشر ثانيا ارسلوا للتبشير والكرازة وجعل الشياطين ايضا تخضع له باسم الرب كباك التلميذ يعني واكتر من باك التلميذ جعل الصندوق في يده الصندوق في يده كان أيضا من عمله أنه يهتم بالفقراء وبالتلميذ أيضا في إحجاجته ومش بس كده قربوا كده لكان بقى قعد جنبه يعني لما قال الذي يغنس معي في الصحفة هو يسلمني مش ممكن يغمس في الصحفة بتاعتها لو كان دم وقفوش وقال من يغمس نوع كبيرة من السيد يغمس ويدهول يبقوا يا كلام على رغم كل هذا خانه ومش بس خان الناس كذبوا عليه ده هو اللي سعى الكتب وسعى الى رؤساء الكهف وقال لهم ماذا تعطوني لأسلم حاجة صعبة غير متزرة إساع لشين يقول لهم تبدو مئين لكي أسلموا بيقول الكتاب أنه لما أخذ اللقمة دخله الشيطان إذن يهود كان مقودا بالشيطان في خيانة سيدة وبعدين سلم المسيح بقبله. تقدم وكان امل الناس إلا يقبله يبقى هو هو عليه ويتلش تقدم ايه وقبله وقال له يا سيدي من محمود شيخايل قال له يا صاحب ابر القبلة تسلم ابن الإنسان لذلك نحن في الكنيسة في من ليلة الأربعاء يعني من التلب الليل يمنع التقبيل في الكنيسة تذكراً لقبلة يهوزا يعني نسلمش على بعض ولا على الأباء فهمة ولا حد محتجين على تلك القبلة الخائمة الغادرة ونقول اللي نحن الخاص لو إن الرب أساءل يهوذا أو أتعبه من يمكن كان متأثر وتعبان وبينتقم لنفسه لكن ده عمل كل خير فقابل الخير بهذا ومش بس في أسبوع الألام بنمنع التقرير من أجل في خيامة وقبلته إنما طول السنة بنصوم يوم الأربعاء احتجاجا على ما سعله واحد من جد السيد النقطة الثانية اللي أقولها لكم إن السيد المسيح لما صلب صلب بإرادته يعني بإرادته هو قال أنا أبع نفسي ليأخذها أيضا لا يستطيع أحد أن يأخذها منها بل أنا أبعها من ذاتي ليه سلطان أن أبعها وسلطان أن أخذها أيضا في يحنى إصحاشا ولذلك كان يعرف الوقت الذي سيسلم فيه والمكان وذهب إلى ذلك المكان الذي سيقابله فيه الجنب والفعنه ولذلك قال التلمين في يحمد 13 يقول أن يسوع وهو عالم أن ساعته قد جاءت إذ كان قد أحب خاصة الذين في العالم أحب ما عندما انتهى بدأ يغسر رجلهم ولما غسر رجلهم كان يهنج أيضا أحد الذين غسر لرب رجله جعلهم أنتم كلكم طاهرو أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم لأنهم عارفون مسلم وأنو انذارات كثيرة لم يسمعها ومن أخطر الانذارات التي قالها أن ابن الإنسان سيسلم عند القطار، ولكن ويل لذلك الشخص الذي يسلم كان خيرا لذلك الإنسان لو لم يولد ويهز لم يضع بالحب ولا بالإنزرار. المهم في الموضوع. السيد المسيح ذهب بإرادته إلى المكان اللي عارف أنهم يمسكوا فيه وفي نفس الوقت وهنا أحب أن أقول لكم أمرا هاما في حياة السيد المسيح هو له لهود كامل ونسود كامل لكن السيد المسيح لم يحدث مطلقا أنه استخدم ملاهوته من أجل راحة نسوه يعني مثل كده لما صام الأربعين جاء وجاء الشيطان قال له لو كنت ابن الله تحول الحجار الخبز وتاكل أعرف الندي لابد من عشان استخدم لهوت من اجل نفسه مرضي شحرا من الحجر خبز بكياق لكن استخدم لهوت في إشباع الجوع في ما بذت وصمص خبزة والسمكتين. يعني استخدم لهوت لراحة الاخرين وليس لراحته هو شخصيا لم يستخدم لهوته في انه يقبض او على الال يضيع الناس اللي جيين يقبضوا عليه دواء على الأرض من حيبته كان يستطيع أن يفني أو يبيد جميع صادرين ولكنه لم يفعل ولم يفعل من أجلنا نحن لأجل خلاصنا لأنه واضى في نفسه أنه يموت عنا لكي يفبين فلم يهرب من الموت فرمضي شجاعاً ولكن ايضا حب احب خاصة الذين في العالم احبهم حتى المنتهى بعدوا يهددوه يقولولي ويشمتوه يقولولي كنت ابن الله انزل من على الصليب لمؤمن لك وكان يستطيع ان ينزل ولكنه لم يفعل بل بقي على الصليب من اجلنا لكي يموت عنه ويفجينا ويدفعت من خطيان الصليب بالنسبة له وبالنسبة لنا لم يكن علامة ضعف ولا عار الصليب لم يكن ضعفا ولا عار وإلا وإلا بله ويجعله شعارا لنا ونستخر به كما يقول بولوس الرسول حاش لي أن أفتخر إلا بالصليب ربنا سوى المسيح والألم بالنسبة لنا ليس عارا شوفوا أيها الأخوة كثير من الناس يحبون البهجة والفرح والسرور. كثير من الناس يحبون البهجة والفرح والسرور، ولكنهم يستفيدون من الألم. يحب البهجة والسرور عندما يزمن فتنة، ولكن عندما يفتن هو الألم. سيد المسيح في تألمه وفي صلبه كان مثالا لنا ومعلم لنا في أشياء كثيرة كان في صلبه مثالا والحب والبذل يحب الخطا حتى يموت عنه كلنا كنا تحت حكم الموت لأن أجرة الخطيئة هي موت ولكنه من سرط حبه لنا مات عنه وكان زبيح الخطيئة كان قويا في آلامه وصامدا بل سر بالألم الرسول بيقول من أجل سرور الموضوع أمامه كان مضحيا من أجل غيره وفي منطه كان منتصرا انتصر من على الشيطان وسحق رأس الحية وبدد مملكة الشيطان وهو نفسه ملك على خشرا وبنوته داس الموت النسيح في صلبه ايضا كان مثالا في احتماله في احتمال الالم وفي احتمال الاستهزاء والتشهير وفي احتمال الموت والنصيح أيضا في صلبه كان مثالا في المغفرة للمسيئين لذلك قال عن الذين صلبو: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون وفران وتقديم سبب للفران سيد المسيح كان قويا قويا على مستوى روحي وليس بالمستوى الجسدي الذي يراه الناس وكان ناجحا في إكمال رسالته كان ذبيحة خطية وتبيحة محطة وهو على الصليب كان له حنون في قلبه نحو أمه يعني اللي بيحتفل بعيد الأمهات يتذكروا أن النسيح وهو في عمق الألم وعلى الصليب كان حانيا على أمه وتركها في رعاية تلميذه يحنى الحبيب الذي كان يتكى على صدره أنها هذا ابنك وأنه هذه أمك طبعا الكل تركوا لكن قلة وقفت إلى جوارها على الصليب وامه العزراء وتلميذه يحنى الحبيب مريم ذلقت كلوبا ومريم المجدلية السيد المسيح في حلوه وفي حبه حمل كل خطايا خطايا العالم كله منذ آدم إلى آخر دهور أمل خطيانه لكي ينحوها بجمع ويكون فاديا لجمع ولذلك فإسبوع الألام ليس مجرد إسبوع ألام وأنما هو أيضا إسبوع فداء وخلاص بالبشرية كلها فداء وخلاص بالبشرية كلها في مقدمة الذين فداهم وخلصهم اللس اليمين اللس اليمين ده يمثل الذين جاءوا للمسيح في آخر حياتهم في الساعة الحادي عشر من النهار أخطأ مدة طبيلة ولكن جاه في الآخر ونال الخلاص دريء شيء رجاء لنا ان ممكن حد يخلص حتى في آخر لحظة من حياته وساعة ناس يقولوا هو عمل ايه لسه دي عمل حاجات كثيرة أول حاجة أنه مكت زميله من بس الآخر وقال له أما نحن فبعدل جيزينه ولكن هذا لم يفعل شيئا يستحق الموت فاعترف بأنه يستحق الموت دافع عن المسيح انه لا يستحق الموت مش ليه لدي واعترف بالمسيح ربا وملكا فقال اذكرني يا رب متجأت في ملكوتك وصل وكان أيضا يعترف بأن المسيح قادر على أن يخلص وأن المسيح سيصل إلى الملكوت. ده ما فيش حد يمينه الكلام ذي كده لذلك قال له السيد تكون في الفردوس لاحظوا في نقطة جميلة في العبارة دي حساسة معلوش اليوم تكون, تكون في الفردوس قال لي اليوم تكون معه يعني زي منت كنت معه على الصميب هتكون معه في الفردوس فأعطاله بركة هذه الصحبة والعشرة ان يكون معاه على فكرة في ناس بيغلطوا يقولوا هذا اللصة أول من دخل الفردوسة سيد المسيح مات في الساعة التاسعة من النهار وطبعا نزل إلى أزال قبل السفر وبشر الموجودين ودخلهم الفردوس اللصة ما في الساعة الحديع عشر ماريب ساعتين يبقى دخل بعضهم ساعتين مش أول وقت لكن لكنهم من دخل وقالوا تكون ناعد بعض يقول دم تعمك لا تعم إن مودية هي موت من المسيح وقيامه وإذا مات من المسيح وقع أخيرا أقول لكم في حزننا على آلام المسيح لا نضيف إليه آلام جديدة بخطيان لأن كل خطية نملها و تب قطره في ذلك الكيس ليال امشي فاهم تاغر كفايت به خدمت